উদীয় গুড়ি কবি কিল ذَرَأْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ قَرَارًا وَسَمِعُوا الْآيَاتِ وَغَرَّتْهُمُ الْأَيَاتُ الدُّنْيَا طَائِرًا مِّنْهَا وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ تَحْتَهُ رب الأرض رب العالمين وهم في الغياء في السماوات والأرض وهو العليل الحفيد بسم الله الرحمن الرحيم آمين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ إِذَا بِسُطْعٍ فِي وِجْدَانِ مُتَسَمِّمًا وَالَّذِينَ كفروا عمّا قُلْ أَرَأَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَكُوا مِنَ الْأَرْضِ أَلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِلْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْرِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ نَعِيذُ إِنْ كُنْتُمْ قَاهِطِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَظْلِمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَن دعاء